يقو قلبك على صدّه يا صبرك، يقو قلبك على صدّه يا صبرك، ويا وسع صدري على صدّك يا صبري، ويطول عمرك بذكري، ويا كبرك، ويا شيء بعيني بشيء بعد كبري، يقو قلبك على صدّه يا صبرك، ويا وسع صدري على صدّك يا صبري. ويطول عمرك ذاكرتي ويكبرك كبرك ويا شيب عيني بشيب عاد ذا كبري والله لو انحل صبري فوقك انتبرك والله ولو تعتذر ما انتبه على خبري والله لو انحل صبري فوقك انتبرك والله ولو تعتذر ما انتبه على خبري اما جبرك الغلا ما اقدر على جبرك يلي على رضوى فما شبرك بشبري تزعل وترجع وتلقاني على خبرك وانا انكسر لك واجيك ادور الجبري امحقوليف ومحبه ولا قول ابرك حسبي عليك اعشقك تزعل وترجع وتلقاني على خبرك وانا انكسر لك واجيك ادور الجبري امحقوليف ومحبه ولا قول ابرك حسبي عليك اعشقك وانت تحرق أبرك.